كَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنٰكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكْرًا مَّنْ اَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْرًا ْخٰلِدِينَ فِيهِ وَسَا مَللقامَتِ حِ ل يَوْمَ يُم خَقُحِ الص الصُور وَنَحشر المُجرِمينَ يَومَائذٍِ زُمْق ييتَقافَتُون بَيْنَمُم إَِّ بِالتُم إِللا عشْوى نَحْنُ أأَغْلَمُ بِماَا يَقُولون إذ يقولُول أَمْسَلُهُمْ قَيقَة إِللاا بِثُْم إِلا يَوْمَا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدَعُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا أَنْتَ يَوْمَئِذِيَ تَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ له وَخشعَةِ الأصواتُ للِحمانِ فَلا تَثْنَع إَّتَ يَومَئذِ اللا تَ فَعن الشَّفةُ إلا مَن أَدن لَ الرَّحم إلا منَنْ أَذِنَ لَ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 وطرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا